ص ف ح محبين ف ض ي ل ة الدكتور ش ي خ ا ل صالح ابن محمد آل ط ا ل ب ت ق د م أعوذ ب ا ل ل ه م ن ا ل الرجيم ش ي ط ا ن ب س م ا ل ل الرحمن ل ه ا ر ح ي م و ا ل س م ا ء و ا ا ل ط ر ق و م ا أ ع ه النابلسي ما ط ا ر ق ج م ل ث ا ق إن ك ن ف للعلوم ا ل ا س ل خلق م ي ه ف ق يخرج من بين الصلب والترائب إ ن ه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من ق و ة ولا ناصر والسماء ذات الرجع و ا ل أ ر ض ذات الصدع إ ن ه لقول فصل وما هو بالهزل